قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِهِمْ مَرِيجٌ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاها وَزَيِّنَّاها وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ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 فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باتقات لها صلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 أبَدُوا أَن تَفِي رَفْلَةً مِن هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدِيَ عَتِيدٌ الْقِيَاءُ فِي جَهَنَّمَ كُلَّكَ فَارِنٌ عَنِيدٌ من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلىهن آخرة القياهم في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطعيته ولكن كان في ظلام بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي, يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد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 وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجب بقلب منيب أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام من ذلك يوم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 ذكر بالقرآن من يخاف وعيد.